حتى إذا أفقدتمهم فشدوا الوثاق فإنما من بعد وإنما فداء, فداء حتى تضاع الحرب أو ذلك ولو يشاء. وَبَعضَكُمْ بِبَعضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيُدْخِلُونَهُمْ وَيُصْلِحُونَ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُونَهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن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 الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله, سوء عمله واتبعوا أهوام التي التي المتقون فيها أنهار, فيها أنهارٌ من ماء غير آسرٍ وأنها من لبن لم يتغير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 كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء, وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا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 تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثة، فقد جاء أشرارها، فإن لهم إذا جاء ذكراهم، أنه لا إله إلا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم, الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأن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 فكيف إذا تُوفَّتْهمُ الملائِكَةُ يضربُ نُجوهَهمُ وعَدَبارَهمُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُتَبَعُ مَا أَصْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ابغانهم ام حسب الذين في قلوبهم يخرج الله ولو نشاء اولى فلا بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم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 أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار, ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم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 أسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضالكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فإن